بالورقات وكنت اقترحت ان احنا نعمل مراجعة سريعة على الجزء اللي فات صح احنا هنعمل المراجعة طبعا سريعة مش, هن... مش هنقول نفس الكلام بس هنفكر كده بس بالعناصر الرئيسية اللي تكلمنا عليها تكلمنا الاول في المقدمة على النقاط اللي مكتوبة قدامك دهيت اللي هي ايه هو علم أصول الفقه وايه هي القضايا التي يتناولها وايه هي رتبة هذا العلم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 طبعا المفروض يعني لما فكرين إحنا قلنا إن وصول الفقه هو قواعد استنباط الأحكام من الأدلة طبعا دي مراجعة أنا ما بشروحش دلوقتي أنا بس بذكر بالجزء اللي فات قواعد استنباط الأحكام من الأدلة قلنا قواعد استنباط الأحكام من الأدلة اللي هي مجموعة القواعد اللي الفقيه بيطبقها على الأدلة عشان يطلع منها الأحكام تمام وعملنا مثال أن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قل النبي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 وإن الفقيه بتعامل مع الحكم التفصيلي ومع الدليل التفصيلي، أما الأصولي فبتعامل مع الحكم الإجمالي ومع الدليل الإجمالي. أو عمل الفقيس استنباط الأحكام الإيه؟ من الأدلة التفصيلية بأنهى قواعد اللي بيضعها بالأصول. أنا ما زلت بقول أنا براجع ما بشرحش من جديد. فخ برضو حد عنده إشكال بس كده يهينه بي. إنما الأصولي بيدع قواعد استنباط الأحكام الإجمالية من الأدلة الإجمالية.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 بعد كده عندنا الأدلة بنتكلم فيها الأدلة المتفق عليها ما بين الجمهور والأدلة المختلف فيها متفق على هذا الكتاب والسنة أو هي كتاب والسنة والإجماع والقياس نعم المختلف فيها بها زي البراءة الأصلية والمصلحة المرسلة وسد من قبلنا والقول بأقل ما قيل والاستحسان عمل أهل المدينة قواعد باب نتكلم على قواعد علاقة اللفظ بالمعنى وعلى قواعد الجمع والترجيح في أحوال المستنبض نتكلم على ثلاث حاجات الابتهاد, الفتوى، الفتو لوتكلمنا الحجات دي كلها ب إحنا كده خلصنا الكلام على أصول الإِفقه. رد هذا العلم كنا قلنا ده من أهم علوم الإِهِ الأَلَد. طب ليه؟ أول حاجة، ثلاث حاجات. يمكن الدارس من فهم ما أخذ ما أقوال الفقهاء. لما يرى قول الفقهاء يعرفوا هم بيقولوا كده ليه. لما بيعلى درجة بيعرف يرجح ما بين أقوال الفقهاء نفسه. لما الفقهاء يختلفوا على قولين يعرف يرجع ما بين هذين القولين. حاجة الثالثة يمكن الدارس من الاجتهاد في معرفة أحكام النوازل لما هي على درجة يقدر يجتهد في أحكام الإيه؟ النوازل ودي اللي من حصل لرتبة الإجتهاد فتحصيله شرط في المجتهد حكم تعلمه أن فرض كفاية وفرض عين في ثلاث أحوال المفتي والقاضي ومن وجب عليه الاجتهاد أو تصدى للاجتهاد نشأة علم الأصول كنا تكلمنا على إن الأصول للفقه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 من الصحابة على عهد نبي صلى الله عليه وسلم ليه أمثلة ليه عزوز بني قضاء قضى علي بن أبي طالب في النفر الثلاثة حديث أبي سعيد الخضري في التيمم الأمثلة بقى مش هنعادها ولا نعادها بلاش نعادها ولا أنتو أنا مش عيد لو عايزين نعيد قولوا مثال واحد ماشي نجيب المثال الثاني قضاء علي بن أبي طالب في النفر الثلاثة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 الولد ابن من في الثلاثة، ففي الرواية تانية ر يقول طيبة بالولد لهذا يعني هما والثاني، الولد يبقى ابن الثالث يقولوا لا، طيب الثاني والثالث، الولد, الولد يبقى ابن الأولاني يقولوا لا، الأول والثالث، الولد يبقى ابن الثاني يقولوا إيه، لا طيبة للولد لهذا طيبة بالولد لا كل واحد يقول الولد إيه ابن.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 للتلات. فلو إحنا عندنا سلعة هنقسمها على الإيه على التلات. بس الولد ده نفس بشري، ما ينفعش نحن نقسمه على التلات. كل واحد ليه حق في في الولد اللي هو الإيه التلت. تمام؟ طيب قيمة الولد ده اللي هو الإيه الدية. فخلاص واحد منهم يأخذ الولد اللي طلعت عليه الأوراق. والاثنين التانيين يأخذوا نصيبهم من الولد. كل واحد نصيبه من الولد إيه التلت. هيدي للثاني تلت الدية وللثالث تلت الدية. وهو هياخد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 فاتو أبو بكر في الجد، فاتو من بن الخطاب في المسألة الحجرية، كلام ابن عباس في العول، فاتو علي بن أبي طالب في الميراث، فاتو أبو بن مسعود في الرجل الذي مات عن المرأة التي لم يدخل بها هنأخذ منهم مثال واحد نأخذ المثال الثاني اللي هي المسألة للمشركة أو الحجارية أو العمرية واحدة ماتت وتركت زوج وأم وأخين لأم وأخ شقيق تمام؟ زوج وأم وأخين لأم وأخ شقيق الزوج هياخد النص الأم هيأخذ السودس الأخين لأم هيأخذ التلت دول أصحاب فروض يعني بياخدوا الأول وبعد كده الأخ الشقيق ده عصبة فبياخد ما تبقى بعد إيه؟ ما يأخذ أصحاب الفروض فهو ماتبقلوش حاجة طيب يبقى كده زوج خد النص والأم الصدس والأخين الأم خدوا التلت والأخ الشقيق كده ما خدش إيه خدش حاجة فالأخ الشقيق ده الأخوة الأشقاء أم كانوا أكتر من واحد راحوا لعمر بن الخطاب قالوا له هبأنا أبانا حجرا في اليمن ألسنا أبناء أم من واحدة يعني افترض يا عم من أبونا ده مش موجود أصلا ما احنا مع الأخوة الأم معاهم من نفس الأم يعني إحنا تميزنا عنهم بالإيه بالأب فافترض أن الأب مش موجود ألسنا أبناء أم من واحدة فالمفروض إحنا لنرث مش هم فشركهم عمر بن الخطاب وقضى بأن الإخوة الأشقاء يشتركوا مع الإخوة لأم في الثلث ذهب للتشريع عمر بن الخطاب في القضاء الثاني ووافقه زيد بن ثابت وجمع من الصحابة ومذهب مالك وشفاء. تمام فده حصل منه اجتهاد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم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 عن زوجتين وأبويني وبنتين مات عن زوجتين وأبويني وبنتين طيب إيه المسألة دي إيه مشكلتها نيجي نوزع الفروض كده هنقول الأم الزوجة هتاخدوا لإيه التم عشان في فيه فرابارث الأب ياخد السودس الأم تاخد السودس البنتين هياخدوا لإيه التلتين إيه المشكلة هنا أزياد من, ال... من, ال... من, ال... من الواحد الصحيح لما نجمع دول هنلاقيهم كام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 بس بالنسبة اللي احنا ايه بمقدر نصيبه في التوم طب تعال كده 3 على 27 تسوي كم تسعه سيدنا ابن ابي طالب وهو بيخطب على المنبر بقى لما قال له الراجل مات ايه قال له ساره ثمنها ايه تسعة قال له الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى له المآب والرجعه ام واحد قال له ما تقول في من مات عن زوجة الاوين وبنتين ام اقول له ساره ثمنها تسعه الثمن بقى ايه تسعة وهو واقف على المنبر كده من غير ما ايه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 نصيب فهو العلماء قاسوا على ابن طالب قاس التركه على ايه قسمه الغرماء وعمل القصة اللي احنا ايه قلناها دي فده دليل على ان حصل اجتهاد في عهد الصحابة وكان عندهم قواعد الاجتهاد في اذهانهم وان لم يصرحوا بالايه بالاجتهاد طبعا انا قلت انا مش هشرح انا بس برجع مراجعه سريعه عندنا بقى ايه في عهد التابعين حصل تفرغ بقى للصحابة في الأمصار وكل واحد بقى لي تلاميذ ظهرت مدرسة الحديث في المدينة على رأس الإمام عناس مدرسة الرأي في العراق على رأس الإمام الشافعي تتعلم الإمام الش... على رأس أسيف الإمام أبو حنيفة تتعلم الإمام الشافعي على يد الإمام مالك إمام مدرسة الحديث وتتعلم على مدرسة الرأي على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة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 بعد كده كنا اتكلمنا على ان بعد الرسالة حد نهاية القرن الثالث العلماء بدأوا يؤلفوا في مسائل مفردة من اشهر المسائل مسألة القياس كتير للمسألة السائدة في هذه الفترة يؤلفوا عيسى بن أبام ألف إثبات القياس داود الظاهري ألف إبطال القياس كتب دي موصل 12 عندنا بقى في بداية القرن الرابع بدأ تميز الأصوليين في تناول المسائل الأصولية إلى مدرستين مدرستة الحنفية واشتهرت بطريقة الفقهاء مدرستة الجمهور و اشتهرت بطريقة المتكلمين او طريقة الشفعية عندنا بقى درست الحنفية كلمنا عن كلام دا كله برضو في المرة اللي فاتت و اظن موجودة لسه على الموقع كنت نشأت في الاصل نصرة المذهب تميز بكفرة الفروع والتطبيقات لها اسلوب خاص في التأليف مخالف لبقية المذاهب اوائل الكتب، اصول الشاشي، اصول الكرخي، اصول في الاصول و كتب دول مطبوعين عندنا مدرست الجمهور سميت بطريقة الشفعية لان اكثر من الاف تميزت بالتنظير والتأصيل بعيدا عن المذهب مرت بعدة مراحل مرحلة النشأة مرحلة التطور والاستقرار المتون الشروح مرحلة الموصيات مرحلة النشأة كانت على ايد الإمام الشافعي بعد كده المرحلة الثانية كانت بعد الإمام الشافعي ألفت كتب في مسائل مفردة بس الكتب دي ما وصل النش منها حاجة اللي هي شرح الرسالة الأصول الإشراف كل الكتب دي ما صنعش منها حاجة. مرحلة التطور تمت على ايد اثنين القاضي ابو بكر البقلاني و الحسين ابو الحسن الحسين القاضي عبد الجبار معتزل دي غلطة. ما يجي. المسائل الكلامية في علم وصول الفقه وما كتب في هذه الفترة حتى نهاية القرن الخامس من أهم ما قل في علم الأصول والكتب دي وصلتنا امثلتها كتاب المعتمد كتاب اللمع والتبصرة.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 الواضح لابن عقيل، الوصول في الأصول لابن برهان إلى الأصول شرح البرهان المازيري، محصول ابن العربي ماجي لحد ما جاء روازي، ألف المحصول واختصره من أربع كتب كل ده كله أنا شرحته المرة اللي فاتت قبل كده يعني العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى والنفس الكتب الأربع دي لخصها الأميدي في كتابه إحكام الأصول إحكام الإحكام في أصول الأحكام وبعد كده باقيات الأصول بدأوا يتناولوا هذين الكتابين اللي هو كتاب المحصول كتاب الإحكام في أصول الأحكام بالشرح وأعرض الناس عن الكتب التي ألفت قبل ذلك لكتاب الورقات قلنا أول متن في علم وصول الفقه خالي من المسائل الكلامية مؤلفه عالي الرتبة عند الأصوليين وتي في البيان والفصاحة طلقاه أهل العلم بالقبول منهم من شرحه ومنهم من نظمه ومنهم من قام بالتعشير عليه بعد الكتاب عن الخلافيات وذكر الراجح فقط متن واضح العبارة سهل الألفاظ اعتمد الحنابلة كأول كتاب يدرس في علم الأصول له شروح معصرة كثير أهم المؤلفات بقدي تأوها من من الورق مكتوب في كل مذهب أهم المؤلفات في علم الأصول يبدي كده المرحلة المقدمة تقريبا المقدمة دي إحنا شرحناها على ثلاث مرات الورقات لا طب يفتح نفس المؤلف كتاب البرهان ويشوف الفرق ما بين الفوز الورقات و الفوز البرهان ومثلا لو انت قارنته بكتاب جامع الجوامع بتاع الزركاشي هتعرف الفرق جامع الجوامع مفيش كلمتين وربع بعض هتعرف تفهمه طب ما هنهن هنوضح لحاجات يعني لما يقول اما بعد فهذه ورقات تشتملوا على فنصول في اصول الفقر وذلك مؤلف من جزئين مفردين فالأصل ما يبنى عليه غيره عصول الفقه متألفة من ايه؟ أصول فقه فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام السبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل عرف بقى الواجب والمندوب والمباح والايه؟ والمحظور والصحيح والباطل بعد كده معيي الفقه أخص من العلم؟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 تقريباً ده أصعب جزء ممكن تلاقيه في الورقات أمثلاً يشتمل النص السابق على المسائل الأتي تعريف الأصل تعريف الفرع تعريف الفقه تعريف كل حكم الأحكام الشرعية علاقة الفقه بالعلم تعريف العلم تعريف الجهل، تعريف العلم الضروري والعلم المكتسب والنظر والاستدلال والدليل والظن والشك تعريف أصول الفقه أهو قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره الفرع ما يبنى على غيره الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المعرفة اللي هي الإيه؟ العلم. الأحكام الشرعية اللي هي تمام؟ طيب الفقه اللي هو العلم بالأحكام الإيه؟ الشرعية. ما هو الفقه هو الإيه؟ العلم. خلاص يبقى الفقه أخص من الإيه؟ من العلم. طيب العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. لو ما ضروري وإما إيه؟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 يقول لك لا اثبتل ان الشمس يطلع مين قال ان الشمس يطلع؟ ولا عادي؟ كل الناس عارفة ان الشمس يطلع هذا بنسميه علم ضروري علم مش متوقف على نظر واستدلال ومقدمات تمام؟ واضح كده؟ هذا بنسميه علم لا يتوقف على نظر ولا على استدلال مش محتاج أدلة علشان تفهم هذا الايه لان انت صعبان عليها حتى لا كده؟ العلم المكتسب بقى اللي هيقع على نظر وايه؟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 طيب أنا غالب على ظني ان ده علم ان ده كرسي يقول لك ده مش علم العلم تعرف ان هو إيه؟ على حقيقته هو حقيقته كذا وانت تعرفه على هذه الايه الحقيقة تمام طبعا احنا ماشي يعني بس نشرح الكلام مش هنغوص خلاص اللي يقع عن نظر واستدلال والمكتسب يقع عن الضروري لا يقع عن نظر واستدلال والمكتسب يقع عن نظر واستدلال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 والمجاز وبعد كده ذكر القواعد الاستنبط اللي, اللي هي قواعد استنباط من القرآن طيب السنة محتاج يتكلم فيها على ايه السنة عبارة عن ايه يا قول يا فعل مش كده طيب القول هي زيها زي الايه القرآن تدب نفس الاحكام اللي تنطبق على القرآن تنطبق على الايه على, على القول في السنة طب والافعال ام ذكرها اهي طيب إلا مرتبط بالكتاب والسنة مع بعض عشان يذكروا بعد الكتاب والسنة النسخ والمنسوخ طيب إيه الدليل الثالث بقى الإجماع إيش كذا طيب الكتاب بيقف على النقل والسنة على النقل والإجماع على النقل أم بتكلم على أبواب نقل للإيه الأخبار اللي هو ضوابط نقل الأدلة الإيه الثلاث وبعد كذا الدليل الرابع اللي هو الدليل الخامس اللي هو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 فصل في الأحكام الشرعية قلت الفصل ده غير موجود في الكتاب منه غير التعريفات بس بس مش هينفع نقتصر على التعريفات لأن الحاجات دي مهمة طبعا كل الشرائح اللي بتتعرض دي موجودة ورقة لو عايزين ورق أجيبه. وموجود على الموقع ملف في بديف يعني أنت لو نزلته مفيش مشكلة والورق موجود أجيب ما فيش مشكلة الأحكام قسمين أحكام تكلفة وأحكام موضوعية أحكام الت... أنا براجع ما بشرحش احكام التكلفية أي انا قلت قبل كده احكام التكلفية خمس احكام ما ينفعش فعل يوصف بحكم منهم ما ينفعش فعل يخلو من واحد منهم تمام؟ الشرع يأمر او ينهى او يسكت والامر والنهي كلاهما جازم او غير جازم إيه بالامر الجازم هو الاجاب والغير جازم الاستحباب والنهي الجازم التحريم وغير الجازم الكراهة وسكوت الشارع أو التخير بين الفعل وعدمه هو الإيه؟ الإباحة. طيب لاحقا، الأحكام التكلفية قلنا أنهم خمسة وجوب استحباب إباحة كراحة تحريم في الواجب قلنا تعريفه ما يثاب على فعل ويعاقب على تركه المندوب ما يثاب على فعل ولا يعاقب على تركه طبعا تعرفت عليك شرحناه المرة اللي فاتت المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله المباح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المكروه ما يثب على تركه ولا يعاقب على فعله. الأحكام العضوية الأمور التي جعلها الشرع علامة على أمور أخرى اللي هي السبب والشرط والمانع الصحة والفساد رخصة والعزيمة. طيب مين اللي بيحكم بالحكم ده إجماله هاجيب التفصيل دلوقتي. مين الذي يحكم بالحكم الذي يحكم بالحكم الشرعي هو إيه؟ الله عز وجل. طبعا دي مسألة ليس فيها خلاف. نما وصلنا هذا الحكم عن طريق مين؟ أهل السنة قالوا عن طريق الإيه الرس المعتزلة قالوا عن طريق العقل وإرسال الإيه فلو ما فيش رسول يبقى العقل كافي في إيه فنحنا نعرف الأحكام تمام طيب اللي بيحكم فيه بالحكم اللي هو فعل الإيه مكلف فيه لازم نتكلم على إيه شروط الفعل وهو إن هو أنه يكون معلوم وأن يكون إيه مقدور وشروط الإيه الشخص عشان يكون مكلف اللي هو البلوغ والإيه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 الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم ما ينفعش يصلي من غير ما يتوضى لكن لو متوضي ممكن يصلي وممكن ما, ما يصليش أما المانع يلزم من وجوده العدم لو المرأة حاضط يبقى ما ينفعش تصلي ولو ما حاضطش ما يلزمش منها أن تصلي أو, أو ما تصليش وجود الحكم الشرعي لازم 3 حاجات وجود الأسباب استفاء الشروط انتفاء الموانع الصحيح ما يتعلق بيه النفوذ به النفوذ ويعتد به الباطل ما لا يتعلق بين ولا يعتد به شروط التكليف بالفعل قمناها اللي هي أن يكون معلوم أن يكون مقدور طبعا أنا بقول رؤوس أقلام بس لأن الكلام ده كله تم شرحه بالتفصيل أنا بعيد منهج سنة كاملة شروط الشخص أنه يكون بالغ وأنه يكون عاقل ما يعرض للعقل يزيل التكليف زي الجنون وزي الإكره وقمنا شروط الايه الإكره تمام يبقى كده الجزء بتاع الأحكام الشرعيه ايه خلص باب بتاع أقسام الكلام اللي هو اتكلم فيه على الحقيقة والمجاز مش محتاجين فيه أكثر من نحن نعرف أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز الحقيقة ما بقي في الاستعمال, ما بقى في الاستعمال على موضوعه والمجاز ما تجوز بها عن موضوعه وأم أي البقى زي ليس كمثله شيء ولا زي وسأل القرية هو كالمجاز بالنقل كالغائب فيما يخرج من الإنسان تكلمنا على قضية الحقيقة والمجاز أن الكلام المقسم إلى حقيقة والمجاز ممكن يبقى مجاز مرسل أو استعارة لما حقيقة اللفظ المستعمل في, في موضع له من استطلاح المخاطبة المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له من المخاطبة. المخاطبة لعلاقة وقارينة منع من إرادة المعنى الأصلي هنقول في الأمور الشرعية لابد أن القارينة دي يارد بها دليل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 لا فانتصر لأن اللغة أصلاً ما فاش مجاز مش من القرآن ما فاش مجاز تصر لأن اللغة ما فاش مجاز كلام ده في مجلد المجلد السابع في كتاب, كتاب الإيمان في مجمع الفتاوى وفي مواضيع تانية من مجمع الفتاوى المجاز الإيمان ده في المجلد اللي هو المجلد أثبت انتصر لأن ليس في اللغة أصلاً مجاز ولي مواضيع أخرى في مجمع الفتاوى بيتكلم فيها بيقول بالمجاز طيب الجزء بقى اللي إحنا عشان على سنة اللي فاتت كلها اللي هو باب الأمر والنهي. ده نص كلام الجويني اللي هو المتن بتاعه. وإنه المتن ده يحتوي على المسائل دي: تعريف الأمر، صيغة الأمر، دلالة الأمر، هل أمر يقتضي التكرار والفور، قدمت الواجب بما يحصل الإجابة. من المخاطب بالأمر والنهي؟ حكم تكليف السعي، حكم تكليف الصبي والمجنون، هل الفار مخاطبون بفروى والنهي شرحناها في الها فاعل الايه المكلف وحكم تكليف الصبي والمجنون شرحناه في شروط الايه المكلف في الورق الايه كداين هل أمر بالشيء ناهي عن ضده وتعريف انه هل يقتضي الفساد ومعنى صيغة الأمر 15 مسألة في الناهي في باب الأمر والنهي وأظن ده الباب اللي احنا وقفنا عنه المر اللي فتحناه توش باب العموم والايه والخصوص صح كدا صح ولا ايه تعريف الأمر والنهي أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الايه؟ الاستعلاء والنهي استدعاء الترك وشرحنا ايه معنى الايه؟ الاستعلاء صيغة الأمر إفعل وصيغة نهي لا تفعل ويلحق بإفعل كل لفظ في اللغة يدل على الحاتم والإيه والإلزام مثل فرضا وجبا كتب عليكم واسم فعل الأمر والمضارع المسبوق بلام الأمر دلالة الأمر أن الأوامر الشرعية في قسم 3 اوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والالزام شايف اللي هنا شايف طبعا على حد بها ما يدل على الحتم والالزام ودي طبعا تدل على الايه الوجوب اجماعا اوامر لم يقترن بها ما يدل على الحتم اقترن بها ما يدل على عدم عدم الحتم والإلزام. فدي طبعا تدل على الوجوب تدل على غير الوجوب بحسب القرائن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 الجمور أنه يكفي إيقاعه مرة واحدة ولا يجب التكرار وده الكلام للرجاح الجويني في, في المن هل يقتضي الفور قلنا فيها قولين أنه يقتضي الفور والقول الثاني أنه يجوز تأخيره على وجه لا يفوت الإيه المأمور به وده برضو الراجح عند الإيه؟ الجويني لنا مسائل تتفرع على هذا الخلف قدمت الواجب لو فكرنها ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وما لا يتم الواجب إلا به فليس تحصيله به بواجب وذكرنا أي أمثلة. بما يحصل المكلف يحصل الإجازة إذا أتى بالفعل بانتفل المأمور بكمال وصفه وشروطه تسقط مطلبه بذلك أي الفعل. حكم تكليف الساهي هو قال هل ساهي يعني مكلف حالة ساهوي؟ أبو الساهي النائم والمخطئ والنسي. طبعا حال سهوة غير مكلف لانتفاء وجود العقل هنا لكن ذلك لا لا ينافي كونه مكلف متى زال سهوة فينا غلطة ومعنى كونه غير مكلف حال سهوة أنه لا يترتب إثم على ترك لواجب مثلا بسبب سهوة أو بسبب كونه لكن صح في العبارة دهية نقول أن السهوة مكلف لكن لا يأثم بتركه لواجب هل الكفار مخاطبون بفروة الشريعة تكلمنا عليها وإننا مخاطبين لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام وهل الأمر بشيء نهي عن ضد دين أخذت فيكم معاكم فيها مرتين واتكلمنا فيها بالتفصيل التهتم معايا فيه لو فاكرين قلنا الأمر بشيء نهي عن ضده في حق المأمور واختلف فيه في حق الامر واختلاف مرده إلى القول بالكلام النفسي فلا معنى له على مذهب لإيه السلف. هل النهي يقتضي الفساد أنا فاكر أننا برضو في الصال فيها الثلاث أحوال لو منع عن الفعل ذاته يقتضي الفساد الوصف لازم خارج عنه برضو ده يقتضي الفساد إلا لقارينة أو متو... النهي أو متوجة إلى الفعل الوصف خارج غير لازم وقلنا ده لا يقتضي الفساد معاني صيغة الأمر لها معاني كتير الجوني ذكر منها الإباحة مثل قوله وإذا حلالتم فاستاضوا تسوية مثل قولي يصبروا أو لا تصبروا التهديد مثل قولي اعملوا ما شئتم التكوين مثل قولي تعالى كونوا قردتاً خاسئين نحن كده خلصنا اللي احنا شرحناه السنة اللي فاتت كله في شوية الخمس دقيق اللي احنا مش خمس دقيق بس يعني مثلاً من الساعة الربع اللي, اللي فاتت دول نحن كده رجعنا على المنهج بتاع السنة اللي فاتت كله طبعاً مفترض ان احنا الباب اللي بعد كده باب العموم والخصوص ده نبدأ فيه والمفروض نخلص الكتاب إن شاء الله لإيه في هذا الترم نحن هنأخذ كل إسبوع نبدأ النهاردة في العموم والخصوص ولا نبدأ المرة الجاية نبدأ شكل واحد بس اللي بيقول أهل محمد لا أنا معادي أدي إيه ساعة ربع ولا ساعة ولا ساعة وربع ولا ساعة طيب لا خلص هنخليه بقى المرة الجاية عشان نبدأ الكلم على بعضه سبحانك الله ومبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك أتوبريك.